عشرة. لاحظ العدد والمعدود. كتاب واحد. حقيبة واحدة. قلم واحد. نافذة واحدة. طالب واحد. طالبة واحدة. كتابان اثنان. حقيبتان اثنتان. قلمان اثنان. نافذتان اثنتان. طالبان اثنان. طالبتان اثنتان.